ايها الراقد ذي الليله التما قم بجد ذل ليلي في الصرا وصطرب بصلات وصيام والتهل لله بيجن في الضرا بعث الرهب بالقوم الكر ايها الراقد ذي الليله التما قم بجد ذل ليلي في الصرا وتقرب بصلات وصيام وتهلل الليل يجن في الظلام بس ترحب بالمقوم الكر ايها الراقد ذي الليل الطويل ليس في الدنيا مقام يا نبيل ضربت والله بوخد يا ابو القحيل وسرى الراكب بوحد ودميم يتبارون الى دار السلام الليل الطويل ليس بالدنيا مفاميان يا نبي ضربت والله أبواق بوقت ودمي يا باب الرحيم وسهرت مو بوقت ودميم يا سفرونا الى دار السلام ايها الساهرون الليل اجمع قوموا جدا سل يا لي في الصراط وتقرب بصلات وصيام وابتهل لله في جنح الضلال فعسى ترحب بالقوم الكرام أيها راغد كم هذا الهجود ما ترى القوم استعدوا للوفود بقيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للودود ودوء تتجارى كالغمار بقيام وركوع سجود وخشوع وخضوع للوجود في قيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للوجود في قيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للوجود في قيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للوجود قيام وركوع وسجود وخشوع وخشوع للوجود قيام وركوع وسجود وخشوع وخشوع للوجود